وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَفَطَا وَأَنَّ ظَنَّا مَا أَنْتَ لَمْ إِنْسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا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 وَأَنَّ مَا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيد بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْمَذْنَبِ ذَلِكَ كُنَّا فَرَائِحَ قِدَدًا وَأَنَّ ظَنَّنَ أَلَنْ نُعْدِدَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْدِدَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا ثَمِينَ الْهُدَى آمَنَ بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ رَهَقًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاتِفُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ حَرَبٌ وَرَشَدًا وَأَمَّا الْقَاتِفُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا